بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور ضغفرت علمت نفس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 إلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين قرآن كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفين عيم